جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إلهامكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل أحسن الله إليكم ما الفرق بين القضاء والقدر القضاء القضاء والقدر كما ذكر أهل العلم إسمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع بمعنى ان القضاء اذا ذكر وحده شمل معنى القدر وإذا ذكر القدر وحده شمل معنى القضاء وإذا ذكر معا اذا ذكر معا في موضع واحد انفرد كل منهما بمعنى خاص من المعنى الذي كان يشمله كل اسم من هذه الأسماء إذا ذكر مفردا وقيل في التفريق بينهما حال الاجتماع أن القدر هو ما قدره الله إن الله قدر مقادير الخلائق والقضاء الإيجاد فقضاهن سبع سماوات أي أوجدهن نعم يقول ما معنى قول ابن ابي العز رحمه الله في الشرح قال هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله المعتزلة في عقيدتهم في, في الإيمان بالقدر أن الأمور ليست بأقدار الله أن الأمور ليست بأقدار الله سبحانه وتعالى ولهذا نفوا, آآ آآ نفوا قدرة الله على أعمال العباد وقالوا إن العبد هو الخالق لفعل نفسه إن العبد هو الخالق لفعل نفسه ولهذا يقولون بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله سبحانه وتعالى بزعمهم يعني في, في معنى ذلك أن الله جل وعلا أراد من الجميع أراد من الجميع الإيمان و و ومعنى ذلك أراده كونا ولكن الكافر أراد الكفر ولكن الكافر أراد الكفر والذي وقع هو ما أراده الكافر دون ما أراده الله سبحانه وتعالى دون ما أراده الله ولهذا سماهم السلف مجوس سماهم السلب مجوس هذه الأمة لأنهم جعلوا إرادة إرادة الكافر هي التي مضت ونفذت وبزعم من الله أراد منه الإيمان والكافر أراد الكفر والذي مضت هي إرادة الكافر وليست إرادة إرادة الله سبحانه وتعالى فقول بوجوب الأصلح أي أن الله عز وجل أراد من الجميع أراد من الجميع الإيمان، لم يرد كونا وقدرا كفر الكافر وضلال الضال يجب عليه بزعم فعل الأصلح للعبد، وبناء على ذلك نفوا القدر واعتبروا أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست نافذة في أفعال العباد، وأفعال العباد لا علاقة لقدرة الله سبحانه وتعالى فيها، نعم. يقول فضيلة الشيخ نريد التوضيح لكلمة الإمام أحمد القدر قدرة الله القدر قدرة الله القدر قدرة الله أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى منها القدير والمقتدر عند مليك مقتدر فالقدر قدرة الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر هذا معنى القدر إيمان العبد بالقدر هو إيمان بقدرة الله التي شملت كل شيء وأن كل ما هو كائن كائن بتقدير الله سبحانه وتعالى هذا معنى قوله رحمه الله تعالى القدر قدرة الله أي أن كل ما هو كائن إنما كان بتقدير الله عز وجل عالما. ذلك وقدره وشاءه وأوجده سبحانه وتعالى طبقا لما شاء نعم يقول هل صفة القدرة متعلقة بالمشيئة القدرة شامله القدرة شاملة والمشيئة نافذة القدرة ساملة لكل شيء والمشيئة نافذة والله سبحانه وتعالى قائق والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير على ما شاء سبحانه وتعالى قدير وأيضا قدير على ما لم يشاء لأن ما شاءه كان ما شاءه سبحانه وتعالى كان ولهذا بعض العلم انتقدوا عبارة والله على ما يشاء قدير والله على ما يشاء قدير لأن هذه العبارة قد يفهم منها ان بقدره الله سبحانه وتعالى ان ما هي للامور التي شاءها للامور التي شاءها بينما قدره الله سبحانه وتعالى شامله للموجود والمعدوم للموجود والمعدوم ولهذا قال على ان الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير فقدره الله سبحانه وتعالى شامله لكل شيء والمسيه نافذه بمعنى أن ما شاءه تبارك وتعالى نفذ ووجد لما كما شاء وقدرة الله جل وعلا شاملة لكل شيء لما شاءه جل وعلا فوجد وايضا للأشياء المعدومات فالموجودات قدير عليها إعداما لها أو تغييرا والمعدومات قدير عليها إيجادا وخلقا وتكوينا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فأوجده الله سبحانه وتعالى أوجده القدير سبحانه وتعالى ولم يكن شيئا مذكورا فإذن القدره القدرة للموجودات والمعدومات قدير تبارك وتعالى على كل شيء ومسيئة الله سبحانه وتعالى نافذة ولهذا ابن تيمية رحمه الله في عقيدة العقيدة الواسطية لما ذكر مراتب القدر ذكر المرتبه الثالثة من مراتب القدر قال المسيئة النافذه والقدره الشامله الشاملة وهي المسيئة مسيئته النافذة وقدرته تبارك وتعالى الشامله نعم يقول صفة الإرادة هل هي صفة فعلية أم ذاتية أولا الإرادة كما هو معلوم إرادة الله جل وعلا نوعان إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية والإرادة من الأفعال يريد واراد وهي منقسمة إلى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية والإرادة الكونية القدرية ترادف المسيح، والإرادة الشرعية الدينية ترادف المحبة بمعنى أن كل ما أراده تبارك وتعالى شرعا ودينا يحبه، كل ما أراده شرعا ودينا يحبه، وليس كل ما أراده كونا وقدرا يحبه، فإن أراد جل وعلا وجود إبليس. أراد كفر الكافر بلاة أضال ولا ولا يحب ذلك ولا يرضى لعباده الكفر نعم جاء عدد من الأسئلة في مسألة الدعاء وأنه يرد القدر كيف يكون ذلك هذا ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القدر إلا الدعاء ويبين ذلك أن نعلم أن الدعاء نفسه من القدر أن الدعاء نفسه من القدر يوضح ذلك عندما يستحضر العبد أن, القدر أو أن الدعاء من القدر الدعاء الذي يدعو به العبد ومن ذلك دعاء الله أن يصرف عنه السوء أن ينجيه أن يخلصه من كذا هذا كله بتقدير الله فالدعاء من القدر نعم أحسن الله إليكم وذكرتم حديث أول ما خلق الله القلم فيسأل عن المراد بالأولية هنا والكلام بين أول المخلوقات العرش هذا فيه, فيه خلاف وأيضا سياتي إشارة إليه عند المؤلف رحمه الله تعالى وفصل في ذلك ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاويه هل العرس قبل القلم أو, أو القلم قبل العرس وقوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ظاهر الحديث والله تعالى اعلم لا يدل على أولية قبل جميع ال يعني لا يدل على أولية قبل العرش أو غيره وإنما هذه الأولية مقيده بمعنى ذكر في الحديث وهو أنه أول ما خلقه أمره بالكتابة أول ما خلقه تبارك وتعالى أمره بالكتابة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ولهذا الصحيح أن العرش قبل القلم الصحيح أن العرش قبل القلم وكان عرشه على الماء نعم يقول هل صفه الوجود صفه من صفات الله عز وجل واذا كانت صفه فبماذا نسبتها الوجود وايضا موجود وشيء وايضا شخص ونحو ذلك هذه لا تدخل في باب الصفات لا تدخل في باب الصفات ولا ايضا يدخل شيء منها في باب الاسماء مثل موجود و نحوها لا تدخل في باب الأسماء ولا تدخل أيضا في باب الصفات وإنما تدخل في باب الإخبار عن الله عز وجل فيخبر عنه بأنه موجود وجوده سبحانه وتعالى يخصه عز وجل ويخبر عنه بشيء قل أي شيء أكبر شهادة قول الله، فهذا من باب الاخبار لكن لا يعد في في في باب الصفات ولا يعد ايضا في باب الاسماء واهل العلم يقولون باب الاخبار اوسع من باب الاسماء والصفات وباب الاخبار عن الله جل وعلا هو طريقه وطريق الكلام فيه العلم باسماء الله وصفاته فلازم ما دل عليه أو ما دلت عليه اسماء الله وصفاته وثبت أنه لازم فهو حق يثبت ويخبر عن الله تبارك وتعالى به نعم قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن هل البينية هنا حقيقية قال عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء هذه البينية نثبتها ونؤمن بها كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من هذه البينية ما يتوهمه أهل البدع وأهل الضلال من أن يلزم من ذلك المماسة أو نحو ذلك فها نحن نقول القمر بين السماء والأرض السحاب بين السماء والأرض ولم يلزم منه تلك اللوازم التي ذكرها أولئك فنحن نقول قلوب العباد كما قال عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ثم وضح ذلكم عليه الصلاة والسلام قال فمن شاء أقامه ومن شاء زاغه نؤمن بذلك ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يقيم قلوبنا على طاعته وأن يعيدنا من سبيل آل الزير نعم بعض الناس يقول في دعائه اللهم إننا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه هذا الدعاء غير صحيح هذا الدعاء غير صحيح وهو مخالف للأدعية الصحيحة الثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن ذلك ما ثبت عنه وأعوذ بك من سوء القضاء وأعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وأيضا مرة معنا في دعاء عائشة في الدعاء الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ختمه بقوله وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا فلا يقول لا أسألك رد القضاء بل يتعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء القضاء ويسأل الله جل وعلا أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا نعم بص الله عليك هناك من يقول إنه لا ينبغي الإكثار واستغراق الوقت في دراسة باب الأسماء والصفات لأن الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة قاربت الانتهاء والاندثار فلا حاجة إلى اشغال الناس بكلام لا يفهمونه فما رأيكم هل, هل يعني من يقول مثل هذا الكلام أيضا لا يحث على قراءة آيات الصفات في القرآن وأحاديث الصفات بمعنى أن آيات الصفات وأحاديث الصفات لا حاجة لها هل يقول مثل ذلك فماذا يعيد قائلا. على من يقرأ آيات الصفات متفقها في هذا الباب العظيم في القرآن وماذا يعيب على من يجمع أحاديث الصفات ويتفقى فيها قد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والفقه في الدين يتناول الفقه الأكبر الذي هو بالله وبأسماءه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى ويتناول الفقه أصل الذي هو معرفة الأحكام والأعمال والتكاليف، ثم دعوة أن أصحاب العقائد الباطلة كادوا ينقرضوا أو لا وجود لهم هذا غير صحيح، بل الأمر كما قال القائل كل قوم من وارث لكل قوم وارث، فورات أصحاب البدع القديمة لا يزال لهم كتبهم ولا يزال لهم مدارسهم ولا يزال لهم مؤسساتهم ولا يزال لهم أيضا مناشطهم وهم يعملون في, في نشر ما عندهم من باطل ولهذا مثل, يعني مثل هذا القائل الاولى به أن تتجه همته لرد انتشار البدع أما أهل الحق يتركهم يمضون في نشر الحق ودراسة الحق والتعاون على معرفة الحق وأيضا رد الباطل والأمور المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والعلم بأسماء الله وصفاته وأشرف العلوم